بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله تعالى غفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين في رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف قال رحمه الله تعالى فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهانا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم ومعصيته, ومعصيته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الموجب للعقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران وإهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في تمام الفصل الماضي ذكر المصنف عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه أنه سيعقد فصلين أحدهما في بيان المفاسد والمضار التي تترتب على الاختلاف والتباغض والتهاجر والفصل الثاني في الفوائد والثمار العظيمة التي تجنى من الائتلاف والتراحم والتعاون وما من شك أن الوقوف على مفاسد الاختلاف والتنافر يعين العبد على البعد عنه والحرص على السلامة منه وكذلك وقوفه على الفوائد والثمار التي تترتب على الائتلاف والتعاون والتراحم فإنه يعينه على تحقيق هذا المطلب العظيم والأصل الجليل ذكر رحمه الله تعالى أولا ما يتعلق بمفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر والمضار التي تترتب على ذلك وذكر رحمه الله في مقدمة ذلك أصلا مفيدا في هذا الباب وهو أن الله عز وجل ينهى عن شيء إلا وفيه شر ومضره على العباد كما أنه سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا وفيه خير لهم فهو عز وجل لا يأمر إلا بما فيه خير للعباد ومصالح ومنافع في دنياهم وأخرهم ولا ينهى عن شيء إلا فيه مضره عليهم والشرور عظيمة في دنياهم وأخرهم أول مضار التشاح والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل يضاعت هذا الأصل الذي دعت إليه الشريعة وهو الاعتلاف والتراحم والتعاون فتضيع هذا الأصل الذي فيه المصلحة العظيمة للناس وللأمة يحصل بانشغال الناس بالتشاحن والتهاجر والتباغض ونحو ذلك الأمر الثاني معصية الله ورسوله لأن هذا التنافر والتباغض لا يريده الله عز وجل بين المؤمنين وإنما يريد أن يكون بينهم ألفة في الإيمان ومحبة في الإيمان وتعاون على الإيمان وأن الأهواء التي تفرق بينهم وتقطع أواصرهم ومن هذه المضار حرمان الثواب أي المترتب على تحقيق الإتلاف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ونقصان الإيمان لأن مما ينقص به الإيمان ترك ما أمر به لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما أنه ينقص أيضا بترك المأمور الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به أيضا من المضار حصول الحسرة وهذه الحسرة في الغالب تأتي في النهاية يعني في أوج الاختلاف كل طرف متحمس لوجهة نظره ورأيه وشدته على الطرف الآخر ثم إذا آل آلت الأمور إلى النتائج المؤلمة المؤسفة التي ثمرة من ثمار التباغض والتدابر يصيب كل من الطرفين حسرة على ما كان منهم وندم لكن بعد أن أضع خيرا عظيما وحرم أنفسهم من خير عظيم وهو العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به من الائتلاف والتعاون والتحاب والتأخي إضافة إلى إهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهذه نفته مهمة يعني من من انشغل بالتباغض والتهاجر والتدابر أينه من هذه الآيات التي تأمر بالاعتصام والائتلاف والتراحم والتعاون والتحاب والتواد لا نصيب له ولا حظ له منها قال رحمه الله ومنها ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالات والمعادات التي تجعل المسلمين فرقا كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله نعم يعني هي أول ما تبدأ تبدأ خلاف ثم تنازع ثم تباغض ثم تهاجر ثم قتال يعني قد يصل الأمر إلى مد الأيدي واستطالة اللسان والشدة والعنف فتبدأ خطوات. والعاقل يحسم هذه الأمور من بداياتها ويأخذ الأمور بآنات الشريعة ولطف الإسلام والتراحم الذي دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليه يتعامل مع الأمور بالمعاملة الحكيمة التي تعقب العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة نعم. قال رحمه الله ويترتب على, ذلك ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهواء وبغضا للشخص الذي جاء به فيوجب له بغض ما معه من الحق ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي هذا أيضا من المفاسد التي تترتب على التباغض والتنازع والتهاجر أن الإنسان قد يترك الحق الذي مع خصمه بسبب الخصومة التي دارت بينه لو كان الجو الذي بينه وبين من أمامه جو صفاء فإنه إذا ذكر له حكما من الأحكام بدليل يقبله مرتاحا لأن نفسه مرتاحا لكن إذا وقع بينه وبينه تنازع قد يذكر له حكما صحيحا بدليله مدعوما بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيرفضه وربما قد استبان له الحق لكن يرفضه لأنه جاء من طريق خصمه جاء من طريق خصمه وجاء من طريق فتأخذه العزة بالإثم فيرد الحق الذي مع الخصم وربما يقول خصمه حقا بدليله فيقول لأجل ما في نفسي عليه يقول هذا باطل يكابر وهذا يقع كثيرا يقول هذا باطل ويقول أنت جاهل ولا تفهم وهو إنما قال حقا مدعوما بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا من آثار من آثار التخاصم والتهاجر والتنازع أنه ربما رد الإنسان الحق المؤيد بالدليل من كتاب الله والسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وانتصر للهوى لا لشيء إلا لكون يبغض هذا الشخص الذي جاء من طريقه هذا الحق أيضا ما يجر إليه من الغيبة والنميمة والسعاية أي بالفساد والوقيعة فهذه كلها من من من الآثار التي تترتب على التنازع والتباغض والتهاجر قال رحمه الله ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة ويبذر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج ويبذر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده فإنه بسبيل من هلك وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعة ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظان النصحه وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش هذا بعض ما اتجهوا الاختلاف نعم يعني هذا هذا أمر يعني عجيب ينبه عليه الشيخ ولنتأمله جيدا لو كان في مجتمع من المجتمعات نسبت خصومة بين طرفين كلهم من أهل الحق وأهل الخير وأهل الاستقامة لكنه حرش بينهم الشيطان فصار بينهم خصومة شديدة وأصبح كل طرف من الطرفين يكيل للآخر الطعون وتهم ووقيعا وكل منهم مشتد على الآخر ماذا يترتب على هذا يقول الشيخ من كان ليس من هؤلاء إما, يريد إما شخص يريد الحق يبحث عن يريد الهدى يريد الاستقامة وهؤلاء هم الذين في بلده يمثلون الاستقامة لكن بينهم هذه الشراسة وهذا الطعون وهذا هذه الشدة والغلظة فماذا يحصل له هذا الذي يريد الحق ويرغب في الحق يبقى في حيرة يبقى في حيرة ولا يدري إلى أين يسير وكيف يستقيم لأن الأهل الاستقامة متناحرون. وكل يكيل تهما للآخر هي من أشد ما يكون فيبقى متحيرا لا يدري ماذا, ما ماذا يفعل مثل ما عبر الشيخ رحمه الله تعالى يقول رحمه الله فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبع في قيله يبقى متحيرا هذا, هذا شخص آخر قصده سيء قصده سيء ويحب الإساءة للإسلام ولأهل الإسلام فتبقى هذه الحرب بين هاتين الطائفتين من أهل الحق فرصة ماذا فرصة مين له حتى يزيد الشر بين المسلمين فربما مثل ما قال الشيخ ربما اندس مع أحد الطرفين وأظهر أنه معهم لكنه أحد يبذر فيهم شدة في الفتنة وقسوة في وهم يستمعون إليه يظنونه معهم ومنهم وهو من هؤلاء ولا من هؤلاء منافق يريد الفتنة بين المسلمين ويريد الشر بين المسلمين فيأتي لحد أحد الطائفتين ويظهر له أنه معهم وأنه محبهم وأنتم أهل الحق وأنتم أنصار الحق وينبغي أن تقولوا كذا وأن تفعلوا كذا يبذع بذور شر وزيادة في الفتنة فيذكي الشر و الفتنة بين الطرفين هذا الذي يفعل ذلك منافق هالك ولهذا الشيخ يقول ليس الأسف على هلاك هذا ليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا قاية قصدي فإنه أصلا بسبيل هلاك لكن الأسف على من الأسف على هذا الذي يستمع إليه ويصلي إلى كلامه ويزيد بسببها الفتنة والشر على على إخوانه فهذا الذي يتأسف أما ذاك منافق في سبيلها لك فلا يسف على مثلي لكن الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصطي إليه ظنا أنه ناصح وهو في الحقيقة يورطه في زيادة الشر والفتنة نعم قال رحمه الله ومنها أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضاً فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أوجب الوا... ما هو من أهم الواجبات وأكبر القروبات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم ولهذا يعني هذا الذي يذكر الشيخ في بعض المجتمعات كان بعض الأخيار منشغلين في العلم. والتعلم ودراسة المتون وحفظها والتفقه في دين الله فجاءت هذه الفتن ونشبت بينهم فتركوا العلم وتركوا مجالسه وصار بينهم انشغال تام بالعداوة وكيل التهم والتنقيب عن كل ننقب عن ماذا عند الآخر من من أخطاء وكانوا قبل ذلك كلهم مجتمعين على العلم والتعلم والتفقون لكن حرش بينهم الشيطان فجعلهم يتركون مجالس العلم ويتركون حلق العلم ويتركون حفظ العلم والتفقها في العلم يتركون ذلك كله وينشغل بعضهم ببعض فتنة هوجاء وضلالة عميا وشرا عظيما مستطيرا نعم قال رحمه الله تعالى فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله وهو المقصد الذي يرغب فيه المصلحون وإليه شمر المشمرون وبه تنافس المتنافسون ولمثله فليعمل العاملون لما اجتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة نعم يعني الاتفاق اتفاق المسلمين والتحاب بينهم والسعي في ذلك هذا من أعظم المطالب بل ومن الأصول العظيمة ولهذا طالب العلم منذ نشأته منذ نشأته ينبغي أن يوطد نفسه على هذه الصفة أن يكون ساعيا في اتلاف المسلمين عاملا على تحقق التحاب والتواد بينهم في الدين وطاعة رب العالمين ويسعى قدر استطاعته في ذلك فإنه إن, إن سعى في هذه الطريقة وسلك هذا المسلك حصل على يديه خير عظيم جدا من ائتلاف القلوب وحصول التحاب والتراحم والتواد إلى غير ذلك فوهذا مطلب عظيم مثل ما وصفه الشيخ يرغب فيه المصلحون وإليه شمر المشمرون وبه تنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون قال رحمه الله تعالى وبالجملة فجميع, فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباوض والتدابر بهذا الأمر تزول أول ما يتحقق يعني من الفوائد لمن سلك هذا المسلك تحقيق التآلف والتحاب والتواد بين المسلمين السلام من مفاسد التهاجر وأضرارها العظيمة قال رحمه الله وتصل بصاحبها إلى كل خير وتقول فبه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات ما من شك أن هذه ثمار عظيمة للاعتلاف والتحاب فإن, الاخ... فإن الاجتماع رحمة والفرق عذاب رحمة تجلب لهم خيرات عظيمة جدا نعم قال رحمه الله وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين وبه يزيد الإسلام والإيمان لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والسعي في هذا من أكبر الطاعات فيزيد به الإيمان درجات وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس اتفاق كلمة المسلمين يجمع شملهم وجمع الشمل هو الذي تتحقق به مصالح المسلمين من طمانينة في العبادة من تحقق المصالح العامة الدينية والدنيوية من انتظامهم في سيرهم في أمورهم من طلب علم أو, أو سير في عبادة أو مصلحة مصالح دينهم أو دنياهم، فالالتئام الشمل تتحقق به كل هذه المصالح. وإذا تفرقت الكلمة أصبح الناس في ضائقة شديدة وفي كرب عظيمة وفي فتن شديدة تعوقهم عن كثير من مصالحهم ومطالبهم الدينية والدنيوية. قال رحمه الله. نفس الاجتماع والائتلاف هو زيادة إيمان لأن الإيمان يزيد بالطاعة ومن الطاعة التي يحبها الله أن نأتلف وأن تحاب هذه طاعة يحبها الله فإذا أتلفنا وتحاببنا في الله زاد إيماننا بذلك لأن هذا جزء من طاعة الله كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فهذا مما يستكمل به الإيمان ومما يزيد به الدين قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة وفي رواية لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين هذا الحديث يتضمن حث على أمر ونهي, ونهي عن آخر تضمن الحث على إصلاح ذات البين وأن هذا من الأعمال الصالحة الجليلة والطاعات الكبيرة التي يحبها الله سبحانه وتعالى بل استمع جيدا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حثه على إصلاح ذات البين قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصائم من درجة الصيام والقيام والصدقة من درجة الصيام والقيام والصدقة قالوا بلا يا رسول الله وهم رضي الله عنهم الحريصون على كل خير قال إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين عمل نفعه متعدي نفعه متعد والص الصيام الصيام والقيام ونحو هذه الأعمال هذه عبوديات نفعها قاصر يعني تخص من قام بها لا تتعداه إلى غيره لكن إصلاح ذات البين هذا من الأعمال التي نفعها متعد ونفعها عظيم ولهذا وصف عليه الصلاة والسلام بأن هذا العمل أفضل من الصيام ومن درجة الصيام ودرجة الصدقة ودرجة القيام والمقصود المقصود بالصيام والقيام والصدقة أي النوافل ليس الفرض من من هذه الأعمال القيام بالصلاة المفروضة المكتوبة أو صيام رمضان أو الزكاة المفروضة هذه أفضل الأعمال وأعلى رتب الدين لكن إذا أراد الإنسان أن يتنفل مثلا بقيام ليل أو هناك فتنة بين أشخاص ويريد أن يسعى في الإصلاح بينهم والقضاء على هذه الفتنة التي بينهم هذا السعي أفضل أفضل له وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد أن يصوم نافلة أو يصلح بين متخاصمين صلحه بين المتخاصمين أفضل لأنه يقضي على فتنة ويجهز على شر ويحقق ألفة ومحبة وتآخي والله يقول لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهذا حدث منه عليه الصلاة والسلام على الإصلاح إصلاح ذات البين وأن يكون من همتك أيها المسلم إن علمت بين طرفين من المسلمين خلافا وتنازع وبغض وشحناء تجعل من همتك أن تزيل هذا الذي بينهم وإزالته ملخصة بأمرين كثرة الدعاء للمتخاصمين اللهم أصلح بين بي بي بي بي بظهر الغيب تدعو الله لهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم ألب بين قلوبهم تدعو الله لهم ودعاء الأخي لأخيه بظهر الغيب مستجاب فتدعو الله بظهر الغيب ثم تلاطف كل من الطرفين ملاطفة تمتص فيها الشدة والشحناء التي بينهم حتى لو وريت ببعض الكلام وذكرت بعض الكلام الذي تقصد من تخفيف هذه الشدة التي بينهم فإن هذا العمل من أعظم الأعمال الصالحة والقربات التي تقوم بها وإذا فعلت ذلك حتى وإن لم يصطلحوا كتب لك الأجر ما دمت دعوت لهم وعملت على إصلاحهم حتى وإن بقوا في خصومتهم لا يضرك ذلك. حتى وإن لك منهم بعض الأذى لا يضر كذلك ثبت ثبت أجرك عند عند الله سبحانه وتعالى ثم في الحديث نفسه يحذر عليه الصلاة والسلام من فساد ذات البين من فساد ذات البين ويصف فساد ذات البين بأنها الحالقة تحلق ماذا قال عليه الصلاة والسلام لا قل حالقة الشعر ولكن حالقة الدين سبحان الله فساد ذات البين فعلا يحلق الدين عندما يكون مجتمع مثلا من المجتمعات مؤترفين ويعملون على الطاعات والعبادات وطلب العلم واتفقوا في دين الله متعاونين على ذلك ثم فسد ذات بينهم هل يبقون على تلك النشاط في الوظائف الدينية والعبادات جماعتهم تتفرق طلبهم للعلم يتمزق الألفة التي بينهم تذهب والعداوة تشتد وينشغل بعضهم ببعض وهذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم تحلق الدين تحلق الدين ولهذا يجد من يشتغلون في الخصومة بعد السنوات أنهم رجعوا إلى الوراء كثيرا جدا في تحقيق المطالب الدينية التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بسبب الخصومات التي اشتغلوا بها وأرهقوا أنفسهم بها وهي لا تؤدي بهم إلى قائل ولا يحصلون من ورائها نتائج ولو يشتغلوا بإصلاح ذات البين والألفة والمحبة والتآخي إلى غير ذلك تصلح الأمور إذا قال قائل إذا كان هناك أخطاء يقال من المعصوم كلنا نخطئ واسأل نفسك لو أخطأت خطأين أو ثلاثة ماذا تحب من أخوانك هل تحب أن يستغل خطأك لهدمك أو يستغل خطأك لإصلاحك وإعادتك بلطف لا الحق. ما الذي تحب لنفسه وعامل الناس بالشيء الذي تحب أن تعامل به أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتي لك ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه لو حصل منك زلة في كلام لك أو خطأ أو نحو ذلك ماذا تحب أن تعامل به؟ وما من شك أن اللطف والرفقة ما دخل في شيء إلا زانة ولا نزعم شيء إلا إلا زانة فإذا عامل المرء على إصلاح هذه الأحطاء باللطف والمحبة والتواد والكلمة الطيبة والهدية والدعاء بظهر الغيب تصلح الأمور وتزين على أحسن ما على أحسن ما يكون نعم قال رحمه الله تعالى فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل, الجن والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم فرتب, فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام لأن لنا الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك نعم انتبه لهذا الحديث عظيم جدا في هذا الباب باب تحقيق الألفة والائتلاف والتحاب بين المسلمين يقول عليه الصلاة والسلام والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن. في حديث آخر لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا حتى يكون بينكم تحاب والمقصود بالتحاب أي تحاب في الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى الذي وثمرت الإيمان ألف أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتم وتحاببتم أفش السلام بينكم أفشوا السلام بينكم يعني أشيعوا السلام بينهم أكثر من السلام والسلام يحقق سلامه أفشوا السلام تسلموا يحقق سلامه بين المؤمنين لأنه دعوات السلام دعوات هي من أعظم الدعاء بل السلام من جمال هذه الشريعة وإذا قارنت أمة الإسلام بالأمم الأخرى في, في, في لقاءاتهم تجد النعمة العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أمة الإسلام في هذا السلام الذي جعله الله سبحانه وتعالى بينهم حين يلقى الأخ وأخاه يقول السلام عليكم أو يزيد ورحمة الله أو يزيد وبركاته وكلما زاد هذه الزيادات الماثورة زاد أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى وماذا يطلب من المسلم عليه هذه مسألة ننتبه لها ماذا يطلب من المسلم عليه إذا ألقى عليك السلام ما المطلوب منك يقول الله تعالى وتأملوا لخاتمة الآية يقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيب انتبه لخاتمة الآية إن الله على كل شيء إن الله كان على كل شيء حسيب يعني بعض الناس يسلم عليه أخاه فيصد مثلا أو يحيي بتحية دون انتبه الله سيحاسب على كل شيء لا تظن أن هذه الأشياء تمر وتنتهي لا سيحاسبك الله على ذلك إذا حيت بتحية فحي من حياك بأحسن منها أو على أقل تقدير رد هذه التحية بالمثل وانتبه في هذا الباب باب التحية الله سيحاسب على كل شيء ومن ذلكم التحية لا تظن أنها تمشي هكذا وتنتهي يلقي عليك السلام ثم تعرض عنه انت تلقى ما انت هذا مما ستحاسب عليه إذا لقيت الله وقفت بين يدي الله كم مرة ألقي عليك السلام فصددت أو أعرضت هذا كله سيحاسبك الله عليه وستجد هذا من الأعمال التي كتبت فالتحية مما يدخله إما لك ثوابا أو عليك عقابا إذا كنت لم تطع الله سبحانه وتعالى فيما أمرك الله سبحانه وتعالى به فالله حسيب على كل شيء ومن ذلكم التعية التي أمر عباده بها نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا أجمعين سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أزاكم الله خيرا